واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمنا في أوطاننا واد نعمه الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره